ولقد ارسلنا إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا نعبد الله ف إ ذ ا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال عند أنتم الله بل ق وكان م تفتنون و في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقول ان لوليه ما شهدنا من لك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان ع ا ق ب ة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم ُ خاويه بما ظلموا ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يعلمون وانجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه و أ ن ت م تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بسم ل الله الرحمن ا ل ل ه